بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد اللقاب بالطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو المصير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 والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو الثميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فذعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل لله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربك يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب من تراب ثم ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوffe من قبل ولتبلغوا أجلاً نسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون فيه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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحط وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة فِي صُدُورِكُمْ وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟